ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنزلنا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 ظالمين، فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ أَوَلَم يَعْلَمْ لَبِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 ثمَّ نُكِسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاآءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّ الَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ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 وإذنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكما وعلما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 ve ayyub'a izna'da rab-hü an-i mes-niyad-dur-u an-ta ar-hamur-raha-him-in faistajabna lahu fakashafna ma bi-hi رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ الْذَهَبَ مُغاضباً فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 124. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه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 لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن فيها ذل بلا غلق ومن عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى